انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 ان كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وما بسالمغد قد كان لكم ايه في فئاتين التقت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 ان في ذلك لعبره لأولي الابصار زينه للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف ذلك متاع الحياه الدنيا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 بهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان مطهرة مِنَ الله وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ